نستنورا بالكتاب الاعامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي في الله شعارات الجزء الرابع في سلسله اني انستنورا الموسم الثاني فضل منته الله يلا يا جماعه بقى عشان النهارده اي واحد منها يغير حياتنا يا جماعه كلام الله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه الله خدوا بالكم ربنا سمى مكه بكه وسماها مكه والمك في اللغة عكس البك البك هو الطرد المك هو الجذب يعني الاثنين عكس بعض البك جت مع ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه جت مع بقيه الايمان مع اول لما سيدنا ادم نزل الارض قبل ما يبني لنفسه بيت نازل مصدوم نازل سابق جنة نازل ما عادش الملكة بتخدمه نازل ما عادش في ظلال الجنة نازل جعان نازل عطشان نازل تعبان من الشمس وقبل ما يبني لنفسه بيت يستظل فيه بنا لله بيت الناس اللي بيبنوا لله قبل ما يبنوا لنفسهم دول العظماء عند الله سبحانه وتعالى بنا بيئة ايمان ليه لانه عارف ان مفيش تدين هيبقى على وجه الار إلا ببيئة الإيمان أي مكان مافيش في مسجد الناس اللي بتحب الدين والمتبينين يتقابلوا فيه يصلوا الفجر مع بعض يقعدوا جلسة الضحى مع بعض بيئة إيمان يا جماعة مش هيكملوا لو المنظر ده مش موجود طب ليه جاء البكة هنا اللي فيها الطرد لإني مافيش واحد فاسد هيقدر يعيش في بيئة إيمان حدش يقدر هتطرد الفاسدين زي ما المدينة المدورة بيئة الإيمان برضو بتطرد الفاسدين إنما مكة المكة بقى إيه؟ مع إيه في صورة الفتح والصحابة راحين يعملوا عمرة ببطن مكة لان المكة هو الجذب فبيئة الامان بتجذب المتدينين تلاقي كل المتدينين على وجه الارض هيموتوا عشان يروحوا يعملوا عمرة ليه؟ لان قلوبهم منجذبة الى الله سبحانه وتعالى خدت بالك من المعنى ده فداء بطوله سيدنا ادم انه اول ما نزل الارض بنا بيئه الايمان وده يا قبل ما اسيب الشهر ده لازم افرق ما بين حاجتين ما بين التجديد العملي في الدين والتجديد النظري في الدين للاسف كتير مننا بيعتبر لما واحد يالف كتاب يحيي فيه مفاهيم في الدين ان هو مجدد ماشي جميل ده تجديد, بس تجديد نظري التجديد العملي ان احنا نعمل زي العمل عمله سيدنا ادم نبني بيئه ايمان ان احنا نعمل زي العمل عمله سيدنا ابراهيم لما نبني بيئه ايمان نعمل زي محمد لما بنى الارقب. نبدي بيئة ايمان. التجديد العملي ان احنا نورف واقع. مش نورف دروس وشرائط وكتب بس. ان احنا ننشئ واقع. نموت واحنا سايبين واقع. وده الفرق بين اصحاب المشروع واصحاب الجهد الديني. الامام الليس ابن سعد كان فقيه. والامام الشفعي كان فقيه. مات الليس ابن سعد مذهبه مات. مات الشفعي الحد النهاردة ربع الكرة الارضية. ماشي على مذهب الامام الشفعي ليه? لان الليس ابن سعد كان صاحب جهدي ديني. هو بيدفق. انما بيدفق كان بيرب يجيل وراه عشان يشيله الفقه وراه فكان بيفكر لما موت مين اللي هيشيل زي سايدنا يعقوب في صورة البقرة ما تعبدونا من بعدي يبقى صاحب المشروع بيفكر مين اللي هيكمل وراه وده صاحب التجديد الديني عايزين نرفع فقنا شعار التاني ولتكن منكم امة يدعونا الى الخير كلمة جبار عارفين يعني امة؟ لما كنا اطفال يا جماعه بنلعب في ابتدائي كنا نروح قبل المدرسه بساعه ونجيب حته من الحيطه كده نسميها امه الامه دي كلنا من امها مين اللي يجري ويروحها الاول يبقى يعني ايه امه امه اي شعب ذو مقصد واحد الدكاتره هم نفس الهدف بتوع عمال النظافة هم نفس الهدف بتوع الاغنياء هم نفس الهدف بتوع المهندسين هم نفس الهدف بتوع اي موظف هم نفس الطبقه الوسطى والطبقه العليا والطبقه الفقيره الثلاثه نفس الهدف اما ذات مقصد واحد ايه المقصد الواحد اللي هيجمعنا الدعوة الى الله ولتكن منكم امة يدعون وحدوا نفسكم على الدعوه رب الاطفال على انهم اصحاب رساله رب النساء انهم اصحاب رساله اللي تسافر مع جوزها في اوروبا في ماجستير او دكتوراه تشتغل في الدعوه تراجل الاعمال اللي مسافر في العالم يتاجر استيراد وتصدير يشتغل في الدعوه اللي بيعصر ربنا شغال على السوشيال ميديا يدعو غير المسلمين للاسلام يا جماعه انت مسلم اذا انت داعيه ولتكن منكم ما تقوليش ان من هنا طبيعيه يعني في جزء يشتغل في الدعوه والباقي حاله ده في الاخر بيقول المفلحون يعني اللي هيبقى بيدع هو ده المفلح بس منفعشي انت مسلمة تبقى الصحب الرسالة ما ينفعش امال من هنا ايه زي الا قليلا ممن انجينا منهم مش طبع دي اللي دعى الى الله هو اللي نجى زي ما قال الشوكان الفتح القدير يبقى لتكن منكم امه زي ما قول ابني ليكن منك رجلا يعني مش يقطع حتة منك وخليها راجل خليك راجل خليكوا ام الدعوة الى الله ويأمرونا بالمعروف وينهون عن المنكر انهي عن المنكر جيف الاخ يا شاب ياللي بتقف العنة السرية ومش عارف تتخلص منها او عندك معصية في حياتك مش عارف تتخلص منها اما المعروف ييجي المنكر هيروح اذا دخلت الطاقة من الباب هربت المعصية من الشباك الشعار الثالث لا تتخذوا بطانة من دونكم الشعار جبر الشعار ده بس لو الامة طبقته هنقود العالم ربنا بيقولك مين شو النجاح بتوعك ربنا بيقول إن, ان يعني اخواننا سبب رفعك او نزولك هم اقرب خمسه ليك بطنطك بطنطك يعني الاناتيم بتوعك بطنطك يعني شلتك بطنتك يعني الناس اللي انت اسرارك معاها واسرارها معاك بطنتك يعني الناس اللي ممكن يتصلوا بيك على الموبايل الساعة 2 بالليل او يخبط عليك 3 الفجر ومش مكسوف منك بطنتك يعني الناس اللي انت بتستشرهم في اخص امورك لا تتخذوا بطنتا من دونكم انت عاليش بتنزلش بقى في الصحبية انت عايز تبقى في حياتك صاحب الناجحين انت من هو الادراسه صاحب الاوائل انت عايز تبقى المتدينين انت عايز تبقى فاشل صاحب الفاشلين انت عايز تبقى قليل الحيله صاحب قلالات الحيله انت عايز تبقى خيبه صاحب من دونكم المفسرين قالوا فيها معنيين من دونكم يعني اليهود والنصارى من غير دينكم يعني ما من بره وفي ناس من دونكم اي من اهل الاهواء ايوه هي دي بقى شوف مين اصحابك يا جماعة احيانا الطالب بيفشأ لان اصحابه اصلا دمون بارد في المذاكرة انت يا ما ضعت بسبب الخمسة اللي حواليك لازم تراجع دايما انت الناس القريبة منك علاقات ذهبية بتساعدك انك تطلع لقدام ولا علاقات مدمرة مصاحب ناس اماصة مع في المشاعر وال... و... و... و... و... ومأموس منه وانت قاعد تلف الدور عشان انت راضيه وما انت شفاهم ليه اصلا ولا مصاحب واحد قليل الحيلة ولا مصاحب واحد خيبة عايز تفوق وتنجح. غير اقرب خمسة ليك مش بقولك ارمي اللي انت بتحبهم انا بقولك مين شركاء نجاحك مين بطانتك مين لا تتخذوا بطانة من دونكم انت عايز تعلى صاحب الناس اللي نجحة دين ودنيا ربنا ينجحك بإذن الله وإذ غدوت من أهلك تبوه المؤمنين وإذ غدوت من أهلك النبي رايح يجاهد طب لو كلمة من أهلك دي تشالت كان حد لاحظ حاجة ولا حد كان لاحظ حاجة زي ربنا وبيقول إذا تدينتم بدين لو ربنا قال إذا تدينتم إلى أجل مسمى ما حدش لاحظ حاجة طب اللفظ ده زاد ليه زاد عشان وإذ غداوته تبوق المؤمنين من أهلك إن المجاهد الصح مش هيخرج من بيت مستقر عايز تنجح بره البيت لازم بيتك يبقى مستقر وإلا هتبقى عامل زي الترلة زي عربية مقترتين عايزة تلف 180 درجة في شارع دي انت مش فاشل انت حاطت نفسك في بيئة فشل وده ناس كتير فيه طلبة كتير هو مش فاشل هو ناجح بس هو مصاحب ناس مش نجحة مصاحب ناس مفشلاه مصاحب ناس مبردله دمه يبقى عايز تن حط نفسك في بيئة النجاح طب وإذ غدوت من أهلك يعني, إيه؟ يعني الاستقرار للأسن يعني عشان الأمة تبقى أمة مجاهدة لازم الأسرة تبقى أسرة سليمة زي ما ربنا قال ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيد أسرة وجعلنا للمتقين إمامة أمة يبقى انت عمرك ما تقدر يبقى ليك دور في الامامه في الحياة غير لو انت اسرتك مستقرة وقر العين جو بيتك عشان كده فصورة البقرة ربنا اتكلم عن ايات الاسرة طلق وجواز 3 اربع وبعد كده اتكلم عن ايات الجهاد ايات طلوت وجالوت و... الجهاد لان مش هينجح الجهاد الا لو نجحت الاسرة عشان كده الفقهاء في ترتيب ابواب الفقه بيحطوا باب ال... النكاح بعد باب الجهاد باب, باب الجهاد بعد باب النكاح ليه لان يا جماعة الاسرة قيمة الاسرة الصورة اللي احنا فيها دي كل اسمها اصلا قالي عمران الصورة متسمية على اسم اب اسمه عمران اتجاوز واحد اسمها حنة خلفوا منت اسمها مريم خلفت والد اسمه عيسى اربعة صورة من السبع الطوال على اسم اسرة مكوانا من اربع افراد ولكن اسرة غيرت مصاري البشرية كله الاهتمام بالاسرة هو اخطر التثمار عشان الامة دي يقوم لها قائمة الشعار اللي بعد كده تبوق المؤمنين مقاعد تبقيت لما اقول المؤمنين بقاعد انت انت هنا أنت راس حرمة أنت ميمنة لا أنت شكلك تمسك الإدارة لا أنت شكلك تمسك الدعم اللوجستي للجيش لا أنت شكلك تمسك انت المهن الإدارية لا لا, لا انت, انت, انت, أنت قتالي أنت تبقى الصف الأول يعني ايه تبقيت لما اقول المؤمنين يا بقاعد التوظيف يعني من علوم الأنبياء الإدارة فق التوظيف يا جماعة يا جماعة الوقت في حاجه اسمها علوم المساعده يعني ايه علوم المساعده عندك مشكله روح للمرشد الاسري روح للمعالج النفسي روح لبتاع الذكاء العاطفي روح لبتاع الاداره والتدريب روح لبتاع اداره الوقت والتايم مانجمنت روح لبتاع علم الشخصيات اسمها علوم المساعده مين منشا علوم المساعدة من اول ناس علموا البشريه الاداره والتنميه البشريه وعلاج اضطرابات الشخصيه وتعديل السلوك السلوك الانبياء الانبياء هم اول من وضعوا هذه العلوم العظيمة اللي الغرب الوقت بيبع لنا الكتاب منها يقولك ستيفن كوفي العادات السبع للقضاء الاداريين بقرأ فيه والله العظيم ده قسما بالكلام سازج بالنسبة للقواعد الاحترافية الاعجازية في علم الادارة وعلم القيادة اللي النبع عليه الصلاة والسلام وضحف السنة ولكن للأسف قاعدين نشحت منهم علوم النجاح الدنيوي وسيبين المنابع بتاعتنا بتاعت القرآن والسنة خلاص ناخد منهم بس نفلطرها على القرآن والسنة قول الله سبحانه وتعالى قاتل معه ربيون كثير يعني ايه ربي؟ من علماء اللغة الكبار قال ربي اي منسوب الى التربية قال زي مثلا الحزاقته الطبي. الاكل ده الصحي يبقى ربي يعني منسوب للصحة منسوب للطب ده منسوب للتربية يعني ايه رجالة خريجي مدارس تربوية حقيقية ايه ده المشكلة بين الملتزم ما تزعلوش مننا جماعة اللي من كل فيلم اغنية سمع له درسان للشيخ فلان حضر له درسان للشيخ علان واخذ له نص كتاب الطهرة مع الاخر فلان و... وبقى في الاخر داعية تصدق تصدق نفعه حبيب قلبي الكلام مش, مش كده في واحد خريج تربية منهجية ده بقى لما اللي خريجت تربى تربية صح لما اللي اتربى تربية صح لما اللي خذ معاهد علمية ومعاهد تربوية واتربى على ايد مربي وحافظ القرآن بطرقة منهجية وطلب علم شرعي منهجي على ايد معاني تربوية خ اخر عمل ايه قاتل معه فضل مع النبي في الصراء والضراء فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا راجل مهما جات الهزيمة وما كان قولهم لما تهزموا الا ان قالوا ربنا اخفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يعني اسرافنا في امرنا يا رب انا قصرت في دينك يا رب بعد كل ده انا يا رب اسرافنا في امرنا اي في امر دعوتنا اي في امر نصرة ديننا انا يا رب انا يا رب هزيمة الواقع دي бسبب خيانتنا بسبب, خيانت بسبب تأصيري انا طب الحل وانصرنا انا يا رب مش هستسلم المعركة لا تنتهي حينما تهزم وانما حينما تستسلم انا يا رب الاخر لحظة في عمري هقاتل عشان دينك ينتصر هي يا جماعة النمازج المزهل والني ر اللي اشتغل في الدعوه بعد ما تربى غير اللي اشتغل في الدعوه من غير تربيه اللي نصر الدين بعد التربية. غير اللي غير اللي نصر الدين من غير تربيه التربيه هي الحل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعني ايه تولوا يا جماعه اتغيرت اولوياتهم يوم التقى الجمعان ناس كتير قوي اولوياتها بتتغير ساعه الازمات ساعة الاستضامات ناس كتير قوي لما بتيجي زنقة تلاقي كلامه تغير واموره تغيرت عكس بقى قول الله فلما قاتهم من فضله باخلوا به وتولوا التاني ده بقى أولوياته تغيرت تولوا لما الدنيا فتحت عليه ففي ناس أولوياتها بتتغير وبتخرج من جلدها ويهه أهدافها بتتغير لما الدنيا بتضغط عليها وفي ناس أولوياتها بتتغير لما الدنيا بتفتح ليها انت مين؟ هل انت من نحن الذين لا نتغير؟ هل انت الثابت اللي ما بتتغيرش أبدا؟ زي سيدنا يوسف في السجن إننا نراك من المحسنين سيدنا يوسف في أصر الملك إننا نراك من المحسنين دينه ثابت ولا انت ساعة ال... الرخاء بدين وساعة الضراء بدين تاني والعكس نفس القاعدة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا شعار جبار هم عيني ما عندهمش عقيدة في الموت عندهمش عقيدة في الله في أمر الموت فاتقر واحد حبيبه ولا قريبه ولا جزء سفر يتاجر بره فمات بره لو كان هنا ما كانش يجالوا كرونة ومات أو خرج يجهد في سبيل الله لو كان أحد في البيت ما كانش تتل ما كانش مات فربنا بيقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هم بيقولوا كده ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم هيعيشوا مقهورين لأنهم فاكرين القدر بأيديهم مش بييد ربنا هو ر ربنا بيعلمنا هنا ان الجهاد ما بيقصرش العمر ان الشجاعة ما بتقصرش العمر ان الكرم ما بيقللش الرزق ان الندالة ما بتزودش الرزق ان الجبن ما بيطولش العمر دي عقيدة شان كده ابن تايمية كان في اقتال التطار بيقول لقائد بتاع الجيش يقول له اوقفني موقف الموت. المكان اللي, اللي هيقف فيه يموت وقفني فيه لايه لان انا مش خايف من الموت انا عارف انه اجل لو انا ده مش اجلي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين علي قطب عليهم القتل الى مضاجعهم ربنا بيقولهم ده انتوا لو اللي تقتلوا دول قاعدوا في بيتهم كان اللحظة بتاعة الموت وما حصلش معركة كان كل واحد منهم خرج من بيته جي في المكان اللي مكتوب له يموت فيه وهو اعمد فيه في نفس المكان وفي نفس الزمان ده اجل مكتوب منتهي لما العقيدة دي بتخلينا نتعلم ان احنا نتقاش جبناء ونتقاش أندال وبتعلمنا الشجاعة وبتعلمنا الشهامة لان للشجاعة بتأثر العمر ولا الشهامة بتقلل الفلوس وبتقلل الرزق البنبونية الجميلة بقى اللي احنا نختم بيها الشعارات بتاعتنا النهاردة والرسول يدعوكم الله ومنصر جبار والمسلمين بياجروا والجيش كله بياجري وبيهرب من احد وربنا بيخلد مشهد النبي وهو واقف زي الاسد زي ما ربنا وصفوا في الدعوة انه اسد فرت من قصورة اي من اسد النبي نازل يعمل جولات في الشوارع والمقاهي والنوادي اسد وهم بيهربوا منه زي ما الفريسة تهرب من الاسد قصورة اي اسد وصفوا برضو انه اسد في الجهات في سبيل الله فالجيش كله سابه والنبي واقف والرسول يدعوكم اي فيه اخراكم اخراكم يعني مجراش معاهم ويدعوهم ده واقف في المعركة فبقى اخر واحد في الصف هنا بقى التأخير هو قمة الشجاعة ليه لانه مجراش ده فضل وسط 3000 مشرك بيعمل ايه يدعوكم بيدعوا الى الله في وقت الخطر شغل في الدعوة هو ده الرساله الجباره اللي انا عايز اختم بيها الحلقه عايزين تبقوا مع في الجنه عايزين نبقى مع في الجنه لازم كلمة الرسول يدعوكم تبقى قدوتنا ندعو إلى الله مهما كانت الظروف مهما كانت ظروفنا الماديه مهما كانت ظروفنا النفسية الدعوه الى الله هي اللي تصلح نفسيتك اللي بيحمل هم الدين الله بيشيل الهموم من صدره الدعوه إلى الله هي اللي ربنا هيرفعك بيها وهيجبرك بيها اقتداء بحبيب الله محمد عليه الصلاه شاء الله باذن الله مع شعارات الجزء الخامس حضروا الجزء يا جماعة يا اخوانا تحضير الجزء قبل الحلقة وتحضير الجزء قبل الترويح رمضان شهر مدرسة القرآن مش قراءة القرآن عايزين بإذن الله تبقى فرصة عمرنا ونقلت عمرنا بالتدبر في كتاب الله من خلال هذه السلسلة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة إني أناس نورا الموسم الثاني اللهم اجعل القرآن العظيم رضي عقلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتبليك آنست بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام آنست نورا بالكتاب